حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم. فطرد الله على أمتي خمسين فلا. فرجعت بذلك حتى مررت على موسى. فقال ما فرض الله لك على أمتك قلت فرض خمسين صلاة قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت فوضع شطرها فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال ارجع الى ربك فَإِنَّ امتك لا تطيق فرجعت فوضع شطرها فرجعت اليه فقال ارجع الى ربك فان امتك لا تطيق ذلك فراجعته فقال خمس وهي خمسون لا يبدل القول لدي فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ربك فقلت استحييت من ربي عن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحر عن محمد بن المنكدر قال صلى جابر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجد قال له قائل تصلي في إذار واحد فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال رأيت جابر ابن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب قالت أم هانئ التحف النبي صلى الله عليه وسلم بثوب وخالف بين طرفيه على عاتقه قال الزهري الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على آتقه وهو الاجتمال على منكبه عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه وفي رواية أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة قد ألقى طرفيه على عاتقه عن أملهاء ابن بنت أبي طالب قال ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته واعتسل فخاصمنا فدنى منه قالت فسلمت عليه فقال من هذه فقلت انا ام وهانئ إن بنت ابي طالب فقال مرحبا بأمها فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات، ملتحفا في ثوب واحد فلما انصر قلت يا رسول الله زع ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته ابنه غيره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ. قالت ام هانئ. وذلك بحى. عن ابي غريرة ان سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا لكلكم ثوبان عن أبي غريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء وفي رواية من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرقين عن تعيد بن الحارث قال فألا جابر ربنا عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فجئت ليلة لبعض أمري فوجدته يصلي وعلي ثوب واحد فاشتملت به فخليت إلى جانبه فلما انصى قال مذكرا يا جابح فأخبرته بحاجتي فلما فرغت قال ما هذا الاجتماع الذي رأيت قلت كان ثوبا يعني ضاق قال فإن كان وافعا فلتحف به وإن كان ضيقا فاتذر به عن سهل قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جنوسا قال الحسن في الثياب ينسجها المجهوس لم ير بها بأس وقال معمر رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما خبغ بالبول عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر عليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه الحجارة للكعبة فعليه إزاره فقال له العباس عمه وابن أخي لو حملت إزارك فجعلته على منكبيك دون انفجاره قال فحله فجعله على منكبيك فسقط موشيا عمله فما رؤي بعد ذلك أريانا صلى الله عليه وسلم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعه جمع رجل عليه ثيابة صلى رجل في إزار ورد في إزار وقهي في إزار وقباء في سراويل ورداء في سراويل قميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في, وقبا في تبان وقميص في تبان ورداء باب ما يستر من العورة عن أبي فعيد القدري الله قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتوال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على ترجه منه شيء عن أبي هريرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عن اللباس والنباب وأن يشتمل الصلاة وأن يحتبي الرجل في فوق واحد باب ما يذكر في ويروى عن ابن عباس وجرهد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنفخذ عوره وقال أنت حسن النبي صلى الله عليه وسلم أنفخذه وحديث أنت وحديث جرهد أحوك حتى يخرج من اختلافهم وقال أبو نوسى رب النبي صلى الله عليه وسلم ربته حين أقل عثمان عن أنك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجى قيبر فسلينا عندها صلاة الغذات بغلص فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم فركب أبو قلحة وأنا رديف أبي قلحة فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاة قيبر وإن ركبتي لتنس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإذار عن فخذه حتى إني لأوضر إلى بياد فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم باب في كم تصلي المرأة في الثيار وقال اكرمة لو وارت جسدها في فوب لأجلته عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلل أجه ويشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مراتهم ثم أرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنبر إلى أعلامها نبره فلن ننصر فقال اذهبوا بقميصتي هذه الى ابي جهر واعطوا بأنب جانية ابي جهر فإنها الهتني آنفا عن صلاتي عن عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى علمها وانا في الصلاة فأخاف ان تفتنني عن الاف كان قرام لعائشة فترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. عن عقبة ابن عامر قال اهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرود حرير فلبسه فصلى فيه ثم صار فنضعه رضعا شديدا كالكاره له فقال لا ينبغي هذا المتكام عن أبيد حيث تقام رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من الأدم فرأيت بلالا أخذ ودوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيتم لا سيبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلال صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنجة له فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة الحمراء شمرا صَلَّى إلى العنجة بالناس ركعتين فرأيت الناس ودى وربى مرون من بين يدي وقال ما ابو هريره على سطح المسجد بخلات اليمان فقال سهل بن سعد من اي شيء امرن فقال ما بقي بالله اعلم من هو من اصل الغاب عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة كبر قام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إليه المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى تجد في فهذا شأنه قال علي بن عبد الله سألني أحيض بن بلن عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا دأت أن يكون الإمام أعلى من الناس لهذا الحديث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وقلم فقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه فآلا من نفائه شهرا فجلت في مشربة درجتها من فعطاه أصحابه وعودونه فصلى بهم جالسا فلما سلم قال إلا ما جعل الإمام ليؤتمده فإذا كبر فكبره فإذا ركع فاركعه وإذا فجد فاسجده فإذا صلى قائما فصلوا قياما فنظر التسعون وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال إن الشهر تسعة وعشرون عن النونة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حجاءة وأنا حائب وربما أصابني طربه إذا تجد قال وكان يصلي على الخمر فصلى جابر وأبر سعيد في السفينة قائما فقال الحسن تخلي قائما ما لم تشق على أصحابه تدور معها وإلا تقاعدا عن أنس أن جدته مليكة دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صمعته له فأكل منه ثم قال قلوا فلا أصلي لكم قال أنا فقمت إلى حصير لنا قد سود من طول ما نبس فلبحته بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا واليتيم والعجوز من ورائنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انطرت باب الصلاة على الفراش فصلى أنت على فراش فقال أنت كنا نصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على سربه فقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلم سوى ويديه في كمه عن أرسل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السفور باب الصلاة في النعار عن أبي مثلنا فقال سألت أنا فأنا مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم عنها النام قال رأيت جرير ابن عبد الله بال ثم توبأ ومسح على خفته ثم قام فصلى وسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صمع مثل هذا قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم عن المغيرة بن شعبة قال وابدأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على قفتيه وصلى عن حبيثة أنه رأى رجلا لا يتم رقوعا ولا سجوده فلما قضى سلاته قال له حزيفة ما سليت قال أحسبه قال لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن مالك أن الذي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فارج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه باب فضل اتقبال قبلة عن آسه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى ثلاثنا واتقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته عن أنا سرقاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس أم أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وزبعوا زبيحتنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فأنا من يرون ابن سياه أرث قَالَ ماركي قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله وَالسَّقْطَادَ كِدْلَتُهُ صَلَّى صَلَاتُنَا أَكْلَفَ بِحَسَنَة فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَالُ الْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي أُوبَل الْأَنْفَارِ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إذا أتيتوا الغائف فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو ضربوا قال أبو أيوب فقدمنا الشأن فوجدنا مواحيب بنيا قبل القبلة فمن حيث ونستغفر الله تعالى عن ابن عبات قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة عن البراء ابن عاذب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهرا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة فأنزل الله قبل أن تقلب وجهك في السماء فتوجه يحوى الكعبة فقال السفهاء النات وهم ما الله وَالْمَغْرِبُ قبلتهم التي مُسْلِمُونَ عليها إِنَّ الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبَ كَانَا خَالِقَيْنِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ مُسْتَقِيمًا فَقَالُوا إِنَّ عَلَيْهِ إِنَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا فَلَّ فَمَرَوا عَلَى قَرِينٍ مِنَ الْأَنْفَالِ فِي صَلَاتِ العَشْرِ يُصَلِّونَ حُوَدَرِي الْمَقْدِسِ فَقَالَ مَنْ يَشْهَدُ اللَّهَ صَلَّى عَرَسُو الَّذِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَلْلَّهُ وأنه توجه نحو الكعبة فتحرف القول حتى توجهوا نحو الكعبة عن عبد الله بن عمر قال بل الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليهم الليله قران وقد امر ان يستقبل الكعبه فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام استداروا الى الكعبه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فتقبل القبلة عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسمر قال إبراهيم لا أدري أذاب أو نقف فلن لا تلم قيل له رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما قالوا خليت كذا وكذا فتنار بليه واستقبل القبلة سجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنتا كما تنتم فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدته ان عبد الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظفر خمسه فصاروا ازيد في الصلاه ارى ما بيت هارو ليس خمسه فوضع رجليه وسجد عن ألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه خامة في القبلة فشط ذلك عليه حتى رؤية في وجهه فقال فحته بيده فقال إلا أحدكم إذا قام في صلاته فإنه وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ كُنَّا أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَذَبَطَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى ظَهْرِ بعض فَقالَ أو يفعل هكذا وفي رواية إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى وفي رواية إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم من قبل وجهه ولا عن يمينه وَلْيَدْبُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِ الْيُسْرَى عَن أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَدْبُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ وَفِيها إلا المؤمن إذا كان في الصلاة فإلا ما يناجر ربه فلا يبزق النبين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يتاره أو تحت قدمه عن أنس قال قال النبي الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها ذكنها عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنه مناج الله ما دام فيهم صلاة ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملك والي عن يساره أو تحت قدمه فيذف له عن أبيه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتها هنا؟ فإن الله لا يخفى عليه خشوعكم ولا ركوعكم انني لاراكم من وراء ظهري عن اوث قال صلى بالنبي فصلى الله عليه وسلم وفرادا ثم رفيع المنبر فقال الصفرات يا رسولك إني لأراكم من ورائي كما أراكم عليك ومر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثمية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله ابن عمر كان في من سابق بها عن أنف قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انتروه في المسجد وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان أحدا إلا أعطاه إذ جاء العبات فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله مر بعضهم وارفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنفر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله مر badges يرفعه علي قال لا قال فرفعه أنت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على تاهله ثم انطر فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى يخفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتم منها درها عن الأنس قال وذبت النبي وطل الله عني وسلم في المسجد ومعه الناس. فقلت فقال لي آرسرك أبو طلحة قلت نعم فقال للطعام قلت نعم فقال لمن معه قاموا فانطلقا انطلقت بين أيديهم عن سهل أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجدت عمرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد باب المسجد في البيوت وصل البراء بن عازب في مسجد في داره جماعة عن عثباب المالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الله غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أنكرت بصر فأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأنفاق على الوادي الذي بيني وبينهم. لم أتفع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم وردت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي. فأتخذه المصلى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله قال عتبان فغدى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر إلى ارتفع النهار فاستأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدلت له فلم يجنس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أسلي في بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقلنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحبثناه على خزيرة صنعناها له قال فتاب في البيت رجال من اهل الدار ذو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم أين مالك ابن الدخيش او ابن الدخش فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله عالم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتقي بذلك وجه الله فرأى عمر أنسا يصلي عند قبر فقال القبر مقبر ولم يأمره بالإعادة عن عائشه ان ام حبيبه ان سفره ورات كنيسه راتها بالحدث فيها تصاوير فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اولئك اذا كان فيهم رجل صالح فما بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصرر فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة عن أنس قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنذر في أعلى المدينة في حي يقال لهم بنوا عمرو بن عور فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السنور كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأرو بكر ردفه ومر أبا النجار حوله حتى الطاب في نائ أبي أيوب وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة. ويصلي فيه مرابض الظلم وأنه أمر ببناء المسجد فأرسل إلى بلئ بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا الله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فقال أرى فكان فيه ما لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل فأرى اللبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبش. ثم بالخراب فسويت وبالنخير فقطع فصفوا النخلة بلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخ وهم يرتجدون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير آخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة عن أنس غبطان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابد الغنم قبل أن يبنى المسجد عن أنس غبطان رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عن ابن عباس قال إن خطفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال قريت النار لم ارى منفرا كاليوم قد اصبح على الالف قام قال النبي صلى الله عليه وسلم ورد علي النار وانا اصلي باب كراهيه الصلاه في المقابض عن ابن عمران النبي صلى الله عليه و تل بطار اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها كبورا ويذكر ان علي كره الصلاة بخش عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة وقال عمر إنا لا ندخل كنائسهم من أجل التماثيل التي فيها الصور. فكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل وفيه حديث أم سلمة وقد رأت كنيسة يقال لها ماريا عن عائشة ابن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ففق يطرح خميصة له على وجهه فإذا تم بأكشفها عن وجهه وقال وهو كذلك نعمة الله على اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنع عن أبي هريوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد باب نوم المرأة في المسجد عن عائشة ان وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيوره قالت فوضعته أن منها فمرت به حديا وهو مرقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموا به قالت فتفقوا فاتشونه حتى فتشوا قبلها قالت والله إن قائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته قالت فوقع بلهم قالت فقلت هذا الذي اتعمتموني به تعمتم وأرى منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حكش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي وجلسا إلا قالت ويروم المشيح من أعاجي بربنا ألا إنه من بلزة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقابا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث فقال عبد الرحيم والد أبي بكر كان أصحاب الصفة فقراء عن عبد الله بن عمر أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن سعيد نتاب قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد علي في البيت فقال اين ابو عمك فقالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال رسول الله هو في المسجد راقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مبتجع قد سقط رداؤه عن شبه وأصابه تراب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تواب عن أبي هريا تقار رأيت سبعين من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إلا إذاب وإلا كتاء قد ربطوا في أعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فجمعه بيده كراهة أن ترى عورته وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه عن جابر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ضحى فقال صل ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني عن أبي قتادة السلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم باب بنيان المسجد وقال أبو سعيد كان سقف المسجد من جريد النخ وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وقال أنس يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا وقال ابن عباس النَّهَا كما زخرفت اليهود والنصارى عن عبد الله ابن عمر أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده خشب ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وتقفه بالساج عن الكلمة قال لابن عباس ولبنه علي انطلق إلى أبي سعيد فسمع من حديثه. فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه فاحتبا ثم أنشأ يحدثنا حتى إذا أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنه وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفض التراب عنه ويقول ويحرى النار فاقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن عن عثمان بن عفان قال عند قول الناس فيه حين بنا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم أكثرتم وإني